بسم الله الرحمن الرحيم. الأفلام من تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين.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 وإذا تتل عليه آياتنا ولا مستكبرا كألم يسمعها ولا مستكبرا كألم يسمعها كأن نفي أذنيه وقرى فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عيم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 إن الشبكة ظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن حملته أمه وهن على وهن وفصله في عامين وفصله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بِمَا ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إنتكم مِثْقَالَ حبة من خردل فتكون في صخرة فتكون فِي صَخْرَةٍ أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ولا هدى ولا هدو كتاب مُنير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبائنا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 إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده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 وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجُونٌ كَفْضُلَ لِدَعَوِ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ قَتَصَ دَ وَمَا يَجَحَدُ بِآيَاتِنَا إلَّا كُلُّ خَطَارٍ كَفُورٌ